و أم ام اعاني بالعقوق يعني وصل معهم الحد ان يطردوني من بيتي اللي كنت انا احلم فيه لجعت لكذا كذا دوائر حكومية لجعت لكذا ناس تشرت في الشوارع نمت في الطرق نمت في النقل الجماعي تعرضت للضرب من عيالي بالصدم بالسيارة لحد ما مسكت العكازة صارت ركبتي تعبانة نجاح عمليتها 50% الدكتور يقول ما تدرسي لها عملية نجاحها خمسين بالمئة والا اربعين بعد لان اذا شالوا الصابون خلاص تنعدم رجل جاء وقالوا انتي تبعين انت تخلص من الناس انتي تبعين كل يوم تشتكين علينا عند الشرطة وجاءوا ربطاني مثل كذا مع العذان والله ايه مع العذان وربطاني وجيراني يشهدون على الكلام هذا يمنية جيراني حتى جاري طلع قال لهم ليش عم تطقون عليها الباب كسروا الباب علي بالليور ويشهد الله عليا ويوم القيامة فنسر عال كذا كسر علي الباب بالليور باب خشب ودغلوا علي زي الأسود وظاروا يضربون فيه يضربون فيه لعد بالسكين <تصفيق> أساني يقولون اني أنا مجنونة يودوني مع الأذان المغرب ودغلوني هناك وقعتوا لحالة مع الدكتور وخلوني بره وبعدين أجلت الممرضات وصحبوني صار يسحبوني بيدخلوني داخل وقلوهم والله ماني مجنونة خطفوني من بيتي خطفوني وأنا أصلي قالت لا وخلوني لحد ما جوا الدكاترا وشابوني الصباح قالوا لي مان مجنونة ليش بالعينة أي تقرير عندي الشيخ بالمحكمة رفع الشيخ الحين الموجود عندي الشيخ عشان كده صدر عليهم مستكين عقوب أيوة اختطاف ربطور جولي ودوني برمش ماغاتهم وفصقوا شمغوهم وربطوا رجولي واخذوني والعمة معهم كانت العمة تضربني وانا بالزيارة وطحت على ظهري يقول لي ولدي ضربت كسر ظهري يا عبدالله يقول لي بصلحه والله يقول لي كذا وانا توزن لهم وما في اي فايدة وقت اللي كنت في البيت كان حتى بالحمام يحبسوني ويطفون علي الكهرب برمضان ثلاثة ايام وقت فتر الزوجي متوفي ثلاثة ايام بلا اكل و بلا صحور و بلا فطور بنتي تقفل المطبخ عني الكبير كله تحريش من العمز هذا في فيه تحريض وانا ما ادري عن شيء يا غافر لك الله ابني هذا لو يجيني غبر عنه مات والله يباحزن عليه وكل هذا المسك معنا ولا ابغى ينسجن ولا ابغى ينظر كله عشان ما اقول اني انا ظلمته انا اشوفه اتحمل الظلم هو نايم يطلع في السيارة انا اقف على الشارع ساعتين عشان اصل على الامن الزين قبل ما عندي يذكر صار عندي يذكر في زبة البكة والحزن والله ما بغى اضرهم يوم الشيخ يرسل لهم التحذير يقول يا شيخ ما بغام يجون مكلبشين على المحكمة لان تحز نفسي ولادي يجون مكلبشين تحز نفسي والام قلبها كبير وانا اطلب لهم الهداية وكل ما صار له يقول يا تهديهم وكان قاعد يحرضهم الله يهديهم ويا وابوهم ماتوا والله مو راضي عليهم والله ابوه مات ومراضي عليهم انا يا مت دخل بالمستشفى انا اللي قمت عليه انا اللي حسيت فيه انا اللي نظفه انا وقفه على مريته انا زي الطفل عنيتي زي ما تغسل الطفل انا اغسله وأقوم عليه واسايسه ومسيسه عشان مريض بالسرطان وعشان ما يحس بهذا الالم بالاخير شوف رموني بالشارع عشان فلوس وانا مو هذا مو هذا تدوير على الفلوس ولا همتني الفلوس بك خذ لي كل شيء بس خلوني في بيتي يقول لي قبل لي رجليك في البيت وقبلت رجله وبدت تقول لي قبل يدي تقول لي درلي ايدتك وكان ما ادري وش السالفه اقول الله يهديهم وروحوا دوروا رضا امكم وبوسوا يدها وراسها وحكم وان اح رضوها عشان ترضى عليكم يمكنها تموت وهي غضب عليكم وانا لحد الحين اطلب لهم الهدايا واطلب لهم الهدايا واقولوا الله يديهم ولا قلبي ولا يدي عليهم بس قلبي غضبان من اللي يسوه وتحز بنفسي انه ولد من عيالي يرفع يد علي والله العرش بس ما يهتز وان الجنة تحت اقدام الأمها والله العرش في السماء إذا اذا الواحد قال لهم افا ولا تقول لهم افا ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما كيف الام هذي ام شاف قلبي قبل ما تشوف عيني كيف يعني صغير كذا ربيت صار الرجال يستقو